باب ما جاء وصفا من المصادر تقول يا خصم وتعني رجلا وامرأة وواحدا وجملا ودنف كذاك لا يثنى أيضا ولا يجمع وهو المضنى فإن كسرت النون ثني وجمعي وإن تردت أنيثه لم تمنعي وقمن إذا فتحت وحرى كدنف حكمهما أيضا جرى وهو إذا قلت حر أو قمن أو ذا حري أو قمين يحسن تقول قوم أحرياء بالندى تعني أحقاء وقس على هدى ورجل فطر وقوم فطروا أمرأة فطر كذاك كالأمر في قولهم زور وصوم وكذا رضا وعدل مثل خصم أخذا لا تجمع الكل ولا تثني لأنها مصادر فاستغني كذلك الضيف وفي التنزيل من قوم لوط أعظم الدليل وإن تشأ فنيت أو جمعت فقلت ضيفانك ما سمعت وقد أتى الأضياف والضيوف كقولك الأسياف والسيوف وما أتى من ذاك فهو مثله والشيء مقرون إليه شكله وقل لهم ماء رواء وهم من الماء رواء في اللواء ورجل له رؤاء أي له مرءا بهي ما رأيت مثله وانظر إلى قوم رئاء بعضهم مقابل بعضا وهذه أرضهم بيوتهم فيها رئاء فانظري وفعلوا ذاك رئاء البشر وتجمع الرؤيا التي في النوم على رؤى هذا كلام القوم ودلع اللسان زيد أخرجا ودلع اللسان أيضا خرج وقد شحافاه إذا ما فتح وقد شحافوه إذا من فتحا كذاك أيضا قولهم في فغرا فيه التعدي واللزوم ذكرا وقل إذا أمرت ذا أو دعي ولا تقل وذرت أي لم يسمعي ولا ودعت أو فلان واذر أو وادع فإن ذاك نادر والودع والوذر كذاك أهمل وصرفوا ترك فهي البدل